ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض للهدمت صوامع وبيعوا وصلوات ومساجد وبيعوا وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره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 وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير فكعين ضروية أهلكناها وهي ضانمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد أفلم يسير في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها